تجدون معنا في هذا البرنامج إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر مستمعي الكرام كل هذا وأكثر تستمعون له في برنامج لا تحزن مع ضيفنا المتألق دائما ضيف البرنامج الشيخ الدكتور عائض بن الله القرني حياكم الله شيخ عائض حياك الله أخي عبد الرحمن وحيا الله الأخوة المستمعين جميعا سمعي الكرام مجدد الترحيب بكم بعد شيخي وأذكركم بأرقام التواصل يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على صفر ثمانية احداعش احداعش أو من خلال ارسال رسالة على موبايلي ثلاثة وستين أربعة وأربعين أو STC ثلاثات أو زين ثلاثة وسبعين بمجرد كتابة الاسم ورقم الجوال ترك الجميع في الكنترول سيتواصل معكم. عنوان حلقتنا ايها الاحبه الحياة الطيبة وقد اتفقت مع شيخي أن يكون هذا هو محور حديثنا ولكن قبل أن أشرع في مقدمتي وفي محاور حلقتي أود أن باسمي وباسمي ذاعة ام أن نتقدم بخالص العزاء لأسرة معالي الشيخ العلامة الوالد صالح بن عبد الرحمن الحصين رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس الرئيس رئيس الحرمين الشريفين سابقا رحمه الله شيخي لكم علاقة وطيدة بالمرحوم غفر الله له فماذا تقولون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أما أمام هذا الحدث وفاة معالي الشيخ صالح من عبد الرحمن الحسين نقول إن لله وإنا إليه راجعون فقدت الأمة الإسلامية عالما بارزا ومفكرا فيل فيلسوفا أيضا فأنا صحبته وعرفته كان في الحوار الوطني هو رئيسه وشاركت معه وعرفت فيه العلم والتواضع والزهد والصدق مع الله سبحانه وتعالى والجدية وسعة الاطلاع هو يمكن أول مفكر سعودي يسكن اللغة الفرنسية وهو واسع الاطلاع على نصوص الشرع ثم إنه سبحان الله إماما في الخلق والتواضع ولين الجانب والرفق وأقول ليت الدعاء والمشايخ يأخذونا من سيرة هذا العالم القرب من الناس والبسمة وسلامة الصدر والحب للجميع والرفق في الدعوة واللين في الكريمة فغفر الله له وأحسن الله عزى أسرته وذويه ومحبيه ونسر الله نجمع به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإن بفراقك يا شيخ صالح لمحزونون تدمع القلب ويحزن القلب تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يرضي ربنا حسن الله إليكم شيخ عايض وقد وصفتم هذه الشخصية وتحدثتم باسمنا وباسمكم عن ملامحها وسيرتها العطيرة الحياة الطيبة هو عنوان حلقتنا الحياة الطيبة مطلب عظيم وغاية نبيلة بل هي مطلب كل الناس وغايتهم التي عنها يبحثون وخلفها يركضون وفي سبيلها يضحون ويبذلون فما من إنسان في هذه الحياة إلا وتراه يسعى ويكدح ويضني نفسه ويجهدها كل ذلك بحثا عن الحياة الطيبة وطمعا في الحصول عليها والناس جميعا على ذلك متفقون ولكنهم يختلفون في سبل هذه الحياة الطيبة وفي نوعها ومسالكها وتبعا لذلك فإنهم يختلفون في الوسائل والسبل التي توصلهم إلى الحياة الطيبة إن وصلوا إليها مختلفون على كافة مستوياتهم سواء أمما أو شعوبا أو مجتمعات صغيرة أو كبيرة بل حتى في الأسرة الواحدة تجدهم ألوانا شتى في فهم معنى الحياة الطيبة شيخ عايض ما هي الحياة الطيبة؟ الحمد لله الحياة الطيبة عرفها ربنا سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قيل الحياة الطيبة هي الإيمان به سبحانه وتعالى والقناعة والعلم والعبادة في تعارف كثيرة ولكن الحياة الطيبة أن تكون على منهج من الله ونور منه سبحانه باتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام العمل بشرعه سبحانه وتعالى ثم سواء كانت قاسية الحياة أو لينة رخاء أو شدة فالمؤمن على خير فقد وصف صلى الله عليه وسلم المؤمن قال عجبا لامر المؤمن إن أمره كله خير ان اصابته شراه كان خيرا له وان اصابته ضراه فصبر كان خيرا له وليس ذلك الا المؤمن رواه مسلم فاذا حياة الايمان هي الحياه الطيبه صحيح أن تختلف من مؤمن الى مؤمن من مؤمنه الى مؤمنة بحسب الإيمان بحسب الذكر بحسب العباده بحسب القرب من الله سبحانه وتعالى لكن الاصل أن يشترط فيها امران الإمام بالله عز وجل للا حياة لملحد ولا كافر ليس هناك حياة طيبة له ولا استقرار من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشر يوم القيامة أعمى العمل الصالحات لا حياة لمن يعمل السيئات والمعاصي وجاهر الله بالخطايا قد يخطئ المؤمن لكنه يستغفر ويعود وينيب ويتوب إذن ف هذه الحياة الطيبة التي لا يعادلها أي حياة أنا أقول بالمناسبة من ظن الحياة أنها في قصر مشيد وأنها في حديقة غناء وفي منصب رفيع وفي مال وفير فقد أخطأ السبيل الحياة في سجدة خاشعة في دمعة في تسبيحه في صدق مع الله في صدقة في بسمة راضية مع إخوان المؤمنين في كلمة طيبة في قناعة في وهي الحياة التي التي سبقا معك أخي عبد الرحمن قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصرها في قوله في الترمذي من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عند قوة وقوت, وقوت يومه فكأن محيزة له الدنيا بحذافيره أحسنتم ابتدأتم بالآية الكريمة وختمتم بالحديث النبوي شيخي قلتم في في كتابكم وسمعت لكم كثيرا أن هناك شروط للحياة الطيبة أو معايير لو لو تحققت يعتبر الإنسان يحيا ويعيش حياة طيبة ما هي؟ نعم هو بيّنها للعلم أن يكون مؤمنا بالله كما قلت يأتي بالفرائض ويجتني بالمحرمات مثل الكبائر والذنوب ويأتي بالواجبات ويجتني بالمحرمات ثانيا أن يقنع ويرضى بما قسمه الله ارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس هذه النقطة أنا وجدتها أن الكثير منها لا يحققها في حياتي يعني الآن لو بحثر غالب الناس يمكن تسعة وتسعين من الناس تسعة وتسعون من البشر لا يرضون عن الله في الأرزاء لا أحد راضي لا بصورتي وله راضي بمسكني ولا راضي بوظيفتي ولا راضي بدخله بل هم يفكرون كما يقول ويليام جيمس هذا أبو علم النفس يقول مشكلتنا نحن أن وهذه الحكمة ظالة المو... نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود معنا تسعون في المئة من النعم ولكن نحن نفكر في العشر ألا لو تجري استبيان وبحث في الشباب الآن وشابات تجد عندهم من النعم التي تغمرهم في الأسماع والأبصار والأمن والراحة والعافية والصحة والعقل ومع ذلك ولكن وش المشكلة ما عنده وظيفة أقلك نفسه والأمة وصخب وانتحب واعترض على الله وتصخط طيب يا أخي عندك تسعة وتسعين نعمة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالإنسان في الغالب هو كفور ثانيا أن يكون عنده رضا بالقضاء والقدر أنا بينته في مسائل كثيرة الرضا بالقضاء والقدر إرض بما ليس منه بد بد الرضا بالقضاء والقدر في حالة أحد الفضلاء قبل ما أن أدخل أنا وياك في في الاستديو يسألون عن ابني الذي <تصفيق> فقد من خمس سنوات أسأل الله أن يكون فرطا وشافعا مشفعا له في جنات النعيم ولكن أخبرنا بالرضا أنه راضي عن الله شكر الله له وزاد من أمثاله وهذا هو شأن المؤمن يرضى بما كتبه الله مكتوب يعني منتهي الأمر هو الأخ فعلاً سلطان الغامدي نعم. مسك بكم قبل قليل وأعرض عليكم المأساة التي مر بها وكيف كان يعني قمة الرضا هو إلى الآن يعني كل ما أتذكر مصيبة هو يبتسم فيه صدقني يعني. أسعدني سلطان الغامدي ببسمته وجلسته وهو راضي عن الله عز وجل مطمئن وهذا مثل المؤمن أن نجد في مجتمعنا من هذه الأمثال أن يكلمك عن فلدة كبدي وعن شجاع روحي الذي فقد ثم يقول أنا راضي عن الله انا مسلب بأمر الله ليس عندي اعتراض هذا هو المؤمن فهنيئا لا وهنيئا لأم الطفل وهنيئا للمؤمنين بهذا إذن كانت هذه الشروط التي لو تحققت يعيش الإنسان حياة طيبة نعم. شيخي الماديات التي فعلا دخلت في قلوب البشر وأن البعض يعتقد أن الأموال والأولاد هم سبيل للحياة الطيبة والبعض يستشهد بالمال والبنون زينة الحياة الدنيا فقد هذين العنصرين أو حتى سوء وجودها في حياة الإنسان هل تعتبر حياة سيئة في المقابل نحن في الإسلام سواء كان الغني أو فقير في يقول, يقول يعني تعرف أهل العلم غني شاكر وفقير صابر فمن آتاه الله مالا فليحمد الله عز وجل وليشكره فهو غني شاكر ومن منعه الله سبحانه أو قثر عليه فليصبر فهو فقير صابر ولذلك يختلفوا أيهم أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر يقول ابن تيمي أفضلهم أثقاهما لله ولأولف فيها كتب فنحن نرضى بحكم الله يا أخوة ليس معنى ذلك إذا عطاك الله مالا أو جاها أو بيوتا أنك أنه أحبك وليس معنى أنه إذا سلبك شيء أنه أبغضك لا هذا يبتل الله بها من يشاء إذن فالمؤمن يرضى بحكم الله عز وجل غني فقير ولذلك الآن أنا أقول كلمة الآن يسمعني من يسمعني وهي مقررة تجد عجوز, عجوز حسيرة تسيرة فقيرة مسكينة هزيلة مريضة أمية يمكن ما تحفظ الفاتحة مصلية تخاف الله تراكبه تسبحه ترى أفضل عند الله من آلاف الفلاسفة والمفكرين والشعراء والذين يسمونهم التنويريون والكبار والعمالقة وأساطير الفن وأساطير الثقافة هذه لأنه يقول سبحانه عنه قيامة خافضة رافعة تخفض اناس كانوا مرفوعين في الدنيا ترفع ناس كانوا مخفوضين انا أعزي كل من, من لا يجد سكن الآن يسمعني أعزي من يسكن في غرفة الطين أعزي من لم يجد ارضا مع الأراضي التي أخذت أعزي من لم يجد بيتا أعزي من لم يجد بإيمانك بصلاتك أنت خير من ذلك جمعين الله يعوضك في جنة النعيم والله مرحلة يا أخي سوف نذهب جميعا الغني والفقير والصحيح واني أتعجب سبحان الله القوائم التي نفقدها كل صباح وكل مساء وقد سبقونا. فعزوا أنفسكم بالإيمان اللي عندكم ما دام الخمس ما دام لك حديث على الذكر على طاعة الله أبشر بجنات ونهر في مقعد ستك عند ملئك مقتدر الله أكبر شيخي يقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي إنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أنكم استبطأوا الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل إلى آخر الحديث فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته لو أيقنا أن الأربعين يوم في بطل الأم استكمل فيها كل شيء لما بحثنا عن نعم. شيء خارج الإرادة هو مشكلة البشرية يا أخي الإنسان م. أنه لا يثق بالله في رزقه في الغالب م. يعني حتى تجده الآن يطالب الله بالعبادة ما يهتم بالعبادة لكنه, لكنه لا يثق بالرزق ولذلك يحرص كل الحرص ويتقطع عليه ونهار وطلب رزق واجب يعني يطلب الإنسان لكن ليس بهذا الحرص والهلع ونطمن الجميع أنه لن يموت أحد وبقي له لقمة أو مذقة لبن أو غرفة ماء سوف يستوفيها تماما بل قول كما تفضلتم وأنت في بطن أمك أعمى وأصم ولا عاكل ولا شيء رزقك الباري بل النملة التي خلق الله رزق حتى في الصيف والشتاء النحلة الهدهد عزل من على الله من الجميع فسوف يعني تستوفي هذا لكن عليك أن تبدأ أنت بحق الله أما حقك عند الله فأبشرك أنه موجود وأنه مضمون وسوف يصلك. لكن نسأل أسف أن نترك حق الله ونحرص على الحقوق التي ضمنها الله لنا سبحانه وتعالى، فنصبح في كارثة. جميل، شيخي في هذا الجانب، الحياة الطيبة قد تفقد بأي حال من الأحوال إما لكارثات طبيعية بقدرة الله جل وعلا زلزال بركان فيضان إلى آخر، أو لتناحر البشر في الحروب وغيرها. نحن وأعلم أن لكم وقفات تذكر فتشكر كما يقال. في جانب ما يجري في سوريا سوريا الآن يعني من واجب الأمانة العلمية والدينية والخلقية وسمها ما شئت أن نتحدث عما يجري من مجازر في سوريا وقد فقدوا, فقدوا فعلا كلمة الحياة طيبة نعم أقول لإخوة السوريون أحسن, أحسن الله السولين أحسن الله عزاؤكم جبر الله مصابكم اللهم أغثهم وفرج عنهم كربهم يا رب العالمين وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل أقول للمسلمين من يسمعني الصفويون المجوس قتلت عمر ابن الخطاب الذين يلعنون صحابهم أعداؤكم أعداء المملكة العربية السعودية أعداء الإسلام قبل ذلك أعداء القرآن أعداء القبل أعداء البلاد أين الإسلام؟ أين العروبة؟ أين النخوة؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة من المسلمين يا أخي في بنياس يذبح تبقى ربطون الحوامل ويقول يا ثرات حسين حزب اللات يبقوها الصفوي المجوس من إيران يقتلون إخواننا هم يعيشون أزمة لا يعلمها إلا الله علينا أن نلهج في في بالمساجد في السجود بالدعاء علينا النقف وقفة صادقة معا بما نستطيع بالمناسة أخي عبد, أخي عبد الرحمن مم. أنا متعجب من كل شاب سوري الآن أراه قويا نشيطا كيف ما يحمل السلاح في وجه النظام الله. الآن عرضت له يا أيها السوريون عرضت لكم الشهادة عرضت لكم الجنة يا أخي الكمبوديون لا, لا يؤمنون بجنة ولا نار قاتلوا سنوات وذهب منهم ملايين في لا يؤمنون بجنة ولا نار ولا يؤمنون بالرسالة ولا جبريل ولا مصحف قاتلوا الأمريكان والسوريون ترى أثبتوا ش العالم، شعب بطر لكن الباقية من الشباب الذين يحملون السلاح يا أخي عرضت لكم الشهاد يا أخي عرضت لكم الجنة أنتم يا أيها السوريون واجب مقدس عليكم أن تحملوا السلاح في وجه هذا النظام المعتدي الخائن العميل المجرم الذي يعني اخترق كل الحدود وأثبت بكل أفعالي أنه فعلا كان طاغية ومازال وسيذهب <تصفيق> إن شاء الله إذا <تصفيق> شيخي هذه الكلمة فعلا تدمي القلب حول سوريا لكن أنا معي الآن عبر الهاتف الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري وهو أه يعني أه قريب منكم وطلب المداخلة والمشاركة معكم فحياكم الله شيخ عبد الرحمن حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته, وبركاته. أسعد الله مساءكم وحياكم الله شيخنا الحبيب وحياك الله يا إخوة عبد الرحمن سلمك الله دكتور أهلا وسهلا تشرفنا بوجودك معنا هاي. شيخ عبد الرحمن وأعرف بقرب العلاقة والمودة بينك وبين ضيفي نحن نتحدث مع الشيخ عيض عن الحياة طيبة إن كان لك من أي مشاركة أولا حياكم الله جميعا وحيا الله لإخوة المستمعين الكرام وأنا استمتع حقيقة بما يذكره شيخنا شيخ عيض حفظه الله وقد تعلمنا معاني الحياة الطيبة منذ كنا في أيام الشباب وأيام الثانوية من شيخنا الشيخ عاير حفظه الله الله خير يدك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا حياة طيبة أمين. في الدنيا وأن يجعلنا في الآخرة من أهل الفردوس الأعلى جميعا أمين. والحقيقة الحديث عن الحياة الطيبة في القرآن الكريم هو حديث عن الحياة الطيبة بكل معانيها فالقرآن الكريم قد فصل ومثل وضرب الأمثال للمؤمن في الحياة الطيبة بمعنى أننا لو أردنا أن نختصر معاني الحياة الطيبة لو وجدناها كلها في القرآن الكريم والذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لفهم القرآن والعمل به وتدبره فقد هدي إلى الحياة الطيبة بكل معانيها والذي يتأمل في الاحاديث النبوية التي وردت في فضل القرآن الكريم وفضلي تعلمه وتعليمه يجد انها تختصر للمؤمن الطريق للحياة الطيبة كيف يعيش المؤمن حياة طيبة في الدنيا ولذلك لما جاء عروه أو لما جاء أحدهم سأل عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فسالته سؤالا قالت له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم فقالت كان خلقه القرآن وهذا الجواب من عائشة رضي الله عنها اختصار في الجواب ولكنه في غاية العمق لمن يفقه هذا الجواب فإن التخلق بأخلاق القرآن الكريم يجعل حياة المؤمن حياة طيبة في نفسه وفي أهله وفي مجتمعه ويدفعه دفعا في يومه وفي ليلته إلى صحبة القرآن الكريم لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لصاحب القرآن اطرأ ورقى ورتد كما كنت ترتل في الدنيا قال العلماء في استنباطاتهم من هذا الحديث أن من أخص خصائص هذه هذا النعيم هو أنه كان صاحب للقرآن ومصاحبة القرآن تقتضي الملازمة والمداومة اليومية في القراءة وفي التداوة في الحفظ وأيضا في العمل والتدبر والفعل ولذلك يعني أنا سمعت كلام الشيخ الحقيقة كلام رائع جدا ولا مزيد عليه ولكن أيضا من هذه الزاوية والزاوية العلاقة بالقرآن الكريم وعلاقتها بالحياة الطيبة نحن نريد أن نختصر وكما أنا أتفق مع شيخي 100% لأننا في غنى كثير عن كثير من النظريات والفلسفات المستوردة من هنا ومن هناك وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قد اختصر للمؤمنين جدوله اليومي وحياته لأن الإقبال والانكباب على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية وأخذ التوجيهات منها وأخذ آآ آآ الجدول حتى الجدول اليومي وقد كنت ذكرت يوما في أحد المداخلات في سورة المزدمنة يا أيها المزمن القوم إلا قليلا نصفها أو ينقص منه أو زد عليه ورث القرآن ترتيلة أنه قد بين في هذه السورة جدول اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة وأن الجدول كله يدور حول القرآن الكريم والقيام به والعمل فمن وفق إلى هذا فقد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى سلوك طريق الحياة الطيبة. وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم إيمانا والكفاة وأن يجعلنا من هذا القرآن وأن يتقبل منكم يا شيخ آيض ما تقدمونه في هذا البرنامج وفي بيره وأشكرك أيضا يا أخي عبد الرحمن الشيخ على هذا الذي تقدمه في زك هذا زك البرنامج شيخ عبد الرحمن شكرا لك على هذه الإلماحة في الحياة طيبة في الجانب القرآني وأنتم لكم يعني سبق في هذا الجانب في القرآن, القرآن وعلوما في جامعة في هذا الله يحفظكم جميعاً لكم جهود في, في كرسي خدمة القرآن الكريم في جامعة سعود وفقكم الله شكرا شكرا جزيلا لكم اذا كان خليك معنا على الخط اذا الشيخ عايز وده يعلم اولا اشكر فضيله اخي الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري القريب من القلب والنفس والروح والذي أولاً. اعتبره نموذج للداعيه المصلح المسدد وصراحه نقول في في غيابي اكثر من حضوري لان لاحب لا المديح يعني الشيخ الدكتور عبد الرحمن ممن نفع الله به وسلم اخوانه وسلم المسلمون من أذاه أو ردوده لا ينظر إلا إلى الجانب الحسن والمشرك ويوم أراد الله به خيرا جعله في خدمة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمشروعه في كرسي القرآن بجامعة الملك سعود والمشروع الذي يقوم به ويعلم الناس في استفسيرا وتفقيها وتثقيفا ودعوه من أعظم ما يكون ولهذا أنا أشد على يدي وأسأل الله ان يفتح عليه فتوح العارفين وأن يزيده توفيقا نشرف أن يكون في دعاتنا وفي طلبة العلم عندنا وفي المشاخ مثل الدكتور الرحمن عاض الشهري والذي أعرفه من قديم هو صاحب نبوغه لا يريد ذلك لكن شهاده الحق لأننا أعرف وشهد شاهد من أهلي هو صاحب نبوغ علمي أمر اخر ترى هو ذكرني الآن بأن في غنية عن غير الوحي من المستورد لأن البالح أنا غررت بتغريدتين قلت لا تقبل البضاعة إلا أن يكون عليها طابع مكة وماركة غار حراء فإن البضاعة المغشوشة لا تقبل والوكلاء المحيدون هم المهاجرون الأنصاب. فأنا معك ولذلك انتفق معه وذكرني الشيخ بقوله سبحانه وهو صاحب قران حتى برامجه وأنا أتابعها باهتمام ومما أحسنه. فتح الله عليه يقول سبحان او أولم يكفهم أن انزلنا إليك الكتاب يترع عليه أنا ما كفانا فنسال الله, الله لنا ولك التسديد وأن يجمعنا بك وبلغة عبد بالسامعين و... المشاهدين و... وأيضا شيخ أزيدك من الشعر بيت شيخ عايض ولا عل... لا أذيع سرا بهذا الدكتور عبد الرحمن تشرت قصة قبل أيام عنه وهو طالب في الجامعة نعم. قصة الألف ريال يا شيخ عبد الرحمن تذكرها؟ <تصفيق> وين ألف ريال ما كنا لم يتين والشيخ عايض كان شيخنا في ذلك الوقت في ولكني ما أخذتها طبعا يمكن أخذتها مني أنتم الله يحفظك لأني دائما أنا مظلوم في الفلوسة الله يحفظك شكرا الله ولكم جميعا شكرا الله يا شيخ عبد الرحمن الله يحفظك الله. يا معل الله. معل الله. الله. مع معنا متصل آخر السلام عليكم والأستاذ ماجد العمري الكهاديمي والذي طلب مرارا وتكرارا أن يشارك ويداخل مع شيخنا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا سعد الله مساءكم بكل خير. مساءك الله. صديقي واخي عبد الرحمن. سعد الله مساءك. ايها المذيع المتألك والرائع المبتع. شيخي وقدوتي الدكتور عايض. وفقك الله وسدد خطاك. والله انك لا شرف. الله يزاهم بالخير. وانت خير تقود شرب. لواء نصرة هذا الدين. الله يزاهم بالخير. شكرا لكم بكل كلمة جميلة عكفتم عليها في هذا البرنامج الرائع لا تحزن لتمسحوا بها الدمعه وتواسوا بها المكلوم وتعونوا بهذا الحاجة كيف تكون حياتنا طيبة والله سبحانه وتعالى يقول لا تحزن إن الله معنا هنا تكون الحياة طيبة مع الله باللجوء إليه بالأنس به بالقرب بالدعاء وبالبكاء وبالخضوع بين يديه يقول الله تعالى في محكم التنزيل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا حياه طيبه طيبة ولنزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الحياة الطيبة هي السعادة وقيل التوفيق الله العبد للطاعات وقيل الرزق الحلال وقيل القناعة وقيل أن الصدر لأنه وجد الله ولجأ إليه فانشرح صدر بعلاقة مع الله إن السعادة أن تعيش بفكرة الحق التليد لأقيدة كبرى تحل قضية الكون العتيد هي العقيدة للسعيد هي الأساس هي العمود من عاش يحملها ويحتف اسمها فهو السعيد الله. الله. ابن القيم رحمة الله عليه في مدرج السالكين يقول في القلب شعة لا يلملمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الانس بالله وفيه حزن لا يدوبه إلا السرور بمعرفة وصدك معاملة وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه فسبحانه وجل الشعب أحسنتم أخي ماجد على هذه المداخلة الجميلة وهذا الطرح المميز والرائع حول عنوان حلقتنا هل من تعليق شيخي أو إضافة؟ أخي ماجد العمري جزاك الله خير وجعلك الله ماجدا في الدنيا والآخرة ونفع بك ومما تقدم آمين. شكر الله لك على حسن ظنك بإخوانك وزادك الله توفيقا شو من المناسبات سبحان الله الدكتور عبد الرحمن شهري وهذا عمري جار الحجر أنا شاعر مزهر خلنا بين قوسين بمصلح هذا شاعر كبير عند زهران مثل متنبي عند العرب ذهب إلى بني عمر اسمع يا ماجد البيضاني اسمه الهريري الشاعر الآخر قال يا الهريري خير رجال الحجر قوم يا الهريري بيتخيل يعني الهريري بيتخيل رجال الحجر قوم يا هريري بيتخيل رجال الحجر قوم انتظرهم قبل عينك وهم ما ينصخون عزوة للحق يوم الحروب دي غمرهم لو يغرب الحق جابه وبهره ونحن لا نتعصب لفئة نتعصب للحق ونفرح بكل خير عبد الرحمن او ماجد أو من الشمال أو الشمال الجنوب لكن أحب الشعر انا يا شيخ عندي طلب بالله حاول انك تحفظ هالبيتين للح عبد الرحمن هو يعرف ويعطي حفظك الله وانت امره عندي من بدين الان اي شكوى ترفع الله لا يحفظ لا يهينك جزاك الله خير مشكور جزاكم الله خير شاكرين لكم وشاكري لزهاتكم <تصفيق> وهذا العظاعة الميزة وفققكم الله في ممان الله يا ماجد شكرا جزير لك اخرجي لا لا تحزن فالله معا من جديد مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من برنامج لا تحزن يمكنكم الاتصال والتواصل من الآن وحتى نهاية الحلقة على الرقم صفر 11 وتسعين 099 وتسعين أو كما عودتمونا وبدأ يصلون الآن اكتب اسمك ورقم جوالك نحن سنتصل بك موبايلي 63 44 44 وستيسي 83 43 وزين ثلاثة وسبعين أربعة وربعين أربعة وربعين حياكم الله شيخ عائل أهلا وسهلا الرسائل وصلتني من من كل الذين يعني ينتمون إلى من داخلوا الشهري والعامري وغيره لكن في بيات سمعتك قلتها لسلطان الغامدي قبل الحلقة أيه. لما سألك بعض جميل. الأسئلة واستفتها رديت عليه بأبيات انا والله ما حفظتها تمام انا اعتذر من الاخ المستمعين شكل انا ولا عبد الرحمن ندخل يمين ويسار نروح على المشاهدين والمستمعين بعدين انا احفظ العرب في العربي واحفظ في الشعبي اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم وليس لي انا تحيز ولا عصبية لأي قبيلة ولا جهة. ان اكرمكم عند الله اذكاكم نحن هنا سواء في السعودي او في العالم الاسلامي تحت مظله ان اكرمكم عند الله اذكاكم والله لا اجد ميول إلا للحق المتكل لله سبحانه وتعالى ولكن احفظ اللي بالقبائل قصيدهم في غامد لما ذكرته يقول محمد الغويد هو زميل بمصرح شاعر كبير الان يقارب المئة الله الله يقول اين حنغامد حن اهل المجد لو زعل للبيرق علوم اين حنغامد اهل المجد لو زعل علوم نعطي الحق الطلابه وراع العصا نكسر عصاته يا نجوم السما بالاصحابين او يا جنه ربي هذا المقطع بس وهم قصيدة طويلة لكن ما نشد الآن في, في عدالة في توزيع القصائد نعم شيخ من باب الاستشهاد بالشعر الفقرة التي اتفقت معك عليها وهي فقرة قصة, قصة وقصيدة ستكون فقرة دائما ان شاء الله في البرنامج هذا اليوم وهذه هذه الحلقة بالتحديد ودي تطلع المستمعين على قصة ابن الانباري مع الوزير ابن, ابن بقية هي قصة وقصيدة جميل أولا أنا أخرج أنا والخامد كما قلت إلى الأدب ترويحا وفي فوائد ورسائل ابن الأنباني في قصدتي تعتبر هي من امهات لم تكن أم المراثي على الإطلاق ابن بقية طبعا وزير كبير في عهد عضو الدولة عضو الدولة سلطان في القرن الرابع في بغداد وكان ظالما سفك كل فيه ما ودي لمي فانا خسري رافضي سفك وظلم وأتته الغيرة من الوزير الأول عنده اسم ابنه ابن باكية ابن كان يطعم الفقراء يعطي المساكين يضيف الناس بالعكس تماما مرة وكان ينفق على حفظة القران ويلبسهم يوم العيد ويعطيهم جوائز فيدعون له على الناس على المنابر فتآمر عليها عبد الدولة السلطان وقال ابطشوا به بطريقة عن شأن الإضاء فتسلطوا عليه وتعبه بقضية فأمر أن يوضع في تحت أقدام الفيلة فدهسته ثم ثم نصبته مصلوبا نصبوه مصلوبا تصور صورة المصلوب مصلوب يعني واقف ومسمر بمسامير ومجرد الا من السره الركبه لباس ومسمر يداه والشمس عليه خرج الناس في بغداد وإذا ابن بقيه في هذا مقتول مصلوب جاء أبن, ابن الأنباري ابو بكر المنباري العالم الشعر الذي كان ينفق عليه وعلى طلابهم بقياه فوقف أمام الجثمان وقام أمام المصلوب فقال أعظم قصيدة لم تقل في مصلوب مثل اسمع وهي إلى درجة نعاط الدول لما سمع بكى وقال والله إني ودت أنا القاتل إني قتلت وصلبت وقيلت فيها يقول أبو بكر بن الأنباري علو في الحياة وفي الممات علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلاة كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة مددت يديك نحوهم احتفاء مصلوب كمدهم اليهم إليهم بالهبات ولما ضاق بطن الأرض عن أن يواروا فيه تلك المكرومات اصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات وما لك فأقول فاقول تسقى لانك, لأنك نصب الهاطلات لا عليك تحيه الرحمن تغدو بتبريك غواد رائحاتي لعظمك في النفوس تبيت ترعى لانه حول عسكر لا ينزلون ويقودون النيران لعظمك في النفوس تبيت ترعى بحراس وحفاظ ثقاتي وتوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياتي ولو اني استطعت قيام فرضي علينا والحقوق الواجباتي ملأت الأرض من نظم القواف ونحت بها خلاف النائحات طويلة هذا من أجمل ما قيل على الإطلاق والوصف الوصف حول الخسائل الأرباح والسلبيات العجبيات. نعم أبيات جميلة وقصة رائعة جدا وإلقائكم أروع شيخي أنا بالمناسبة أمس في إذاعة القرآن كان الشيخ أو الاستاذ عبد الرحمن العشماوي الدكتور عبد الرحمن العشماوي يذكر قصيدة طرفه بن عبد يعني من القصائد المشهورة اللي يقول فيها وظلم ذوي القربة فلما خلص الشيخ الدكتور عبد الرحمن قلت لا فضى فوك وسلمت يد الشاعر فأجتني رسائل على الخاص أن الشاعر مات يا عبد الرحمن وين سلمت يده هو مات طرفه عمره 26 سنة معدوما طيب أنا شيخي أعود للحديث حول هذه النقاط وأعود لمحور حديثنا وهو الحياة الطيبة قلتم في مقدمتكم علي أستشهد بشيء منها حتى أجد منك بعض إقبال شاعر دائما تستشهد به قلت إنما الكافر أتركها لك إنما الكافر حيران له الآفاق و... إيه هذا إقبال الشاعر الكبير له قصائد كثيرة يقول إنما الكافر حيران له الآفاق تيه وأرى المؤمن كونا انتهت الآفاق فيه هو فيلسوف شاعر وحتى أن يقول عن الإيمان إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا الله الله طيب شيخي ما علاقة الـ الـ قلتم قبل قليل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب من حيث, من حيث لا, لا يحتسب م. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ وأمره قد جعل الله لكل شيء قدرة حديث قدرة. قبل قليل حديث قبل قليل شدني في مسألة إنه الإنسان فعلا يكتب رزقه لكن لديه نهم وفي معيار الثقة بالله جل وعلا شيء من الخلل في طلب الرزق يبالغ الإنسان ويعتقد أن الحياة طيبة في أن يجمع أموال الدنيا إلى أن يموت أنا ذكرتني يا أخي عبد الرحمن بقصة رجل سعودي تاجر صدقني لا يبالغ قارب الثمانين أو في الثمانين أنا سافرت إلى دولة وكان معنا في الطائرة ثم أخبر أنه بيذهب إلى صفقة ومعه مليارات معلوم أن عنده مليارات وصفقة وبعد هذه الصفقة في الدولة أخبرنا سؤال الحمد لله المستبشر بيروح إلى دولة ثانية أتفكر ترتجي في يدها وشابة رأسه وشابة لحيته وأتفكر وأعرف أن عنده مليارات قلت متى وين الزمان الذي سوف يصرف هذا الماء ومتى يرتاح ومتى يسكن إلى الصف الأول ومتى يعود القرآن يا سبحان الله في الثمانين إن الثمانين أو بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمه قالوا انينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين بعد الثمانين ياخي يا خلاص والله لو كان عندك حتى مليون ولا أقل ولا لو كان عندك الا قوت يوم وانت في غرفه انه إن يمكن افضل لكن عجبي انا لازلت صوره هذا التاجر السعودي في الثمانين يعني مباح لكن لكن أنا متعجب عنده مليارات نعرف كلنا أكثر السعوديين ومع ذلك في في سفر وطويل السفر ساعات ويقول بانز أنت دولة ثانية ومن صفقة إلى صفقة ومن شركه إلى شركة إلى متى. طيب متى جلوس مع الأهل متى الراحة متى الاستعداد عنده حتى عنده الرب وهذا بخاخ الرب وعنده حبوب وعنده شيء وين يداه ويبشرنا إنه ببشرك باقي صفقات قاية يقول نسأل الله العافية متى العودة ولذلك أنا أقول إن الهلع هذا أم. الذي ترى مرض يصاب بعض الناس أم. يعني ليس أنه قضية إنه محتاج هو مريض الله يشافي اسال الله أن من هذا المرض وإلا لو عادل إلى ثروته يا أخي ألام برنارد شو الإنجليزي أم. صاحب الرواية هو أم. أصلا يعني كافا هو مدح رسول الله عليه وسلم مديحة بالمناسبة عظيمة أم. يقول أن العظماء الذين أقرأ لهم يصبحون صغارا إذا قرأت سيرة رسول الله عليه وسلم لكن يقول هناك إياك واللعبة القذرة ونجي تباه في لا تحزن قالوا ما هي اللعبة القذرة قال أن تطارد المال في جمع المال, جمع المال جمع المال حتى تهلك وتفنى طيب متى الراحة متى الرضا متى السكينة ثم يقول بناسبة التجار جزاهم الله خير كثير منهم طيب أين أنت عن الفقراء أين أنت عن المساجد يعني تصور إنسان يموت عنده ثلاث مليارات ما بنى مسجد واحد طيب كيف يلقى الله كارثة. يعني الورثة هؤلاء سوف يأخذونها ترى وسوف يتزوجون بشرك فيها وينسونك من الدعاوة العمر ولا يتصدقون عنك الله الله في محاسبة النفس والرجوع نحن أمة إسلام أمة الدين نأخذ كل شيء بعقل باقتصاد ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفالآخرتي حسنة جميل. اسعدوا أنفسكم أولا لا تكونوا مصدر للشقاء شقاء أنفسكم بجمع المال هسمى جميل. الله عبد يعني عبد المال طيب شيخي الإخوان يشيروا إلى تصال وأظن أطلنا عليه دكتور عبد الله بن محمد بن حميد وهو أحد الأدباء المشهورين له قصائد وله خطب وهو إمام خطيب جامع ملك فهد في مدينة أبها ويصحح لي حياكم الله شيخ عبد الله حياك الله يا أخ عبد الرحمن أيها الإعلامي المتألق ببرامجك ولقاءاتك الرائعة والرحاتك القيمة واختياراتك الموفق في الجلوس مع هذه النقبة المباركة من مشايخنا وعلمائنا الذين أكن لهم كل محبة وإجلال وتقدير والذين يثرون قنواتنا الإعلامية بالعلم النافع والعمل الصالح ثم هي الله حبيبنا وشيخنا وأديبنا الدكتور عايد القرني الذي طالما أضاء فضاءاتنا الدينية والثقافية بخطبه الجميلة التي لها المنابر وتدمع لها العيون وتشريب لها الأعناق وبشعره العذب المؤثر الذي يمتح من أمواج متلاطمه من العواطف الجياشه والتراكيب الجزلة والمعاني السامية وبنسره الأدبي الرقرق <تصفيق> الذي يأسر القلوب والعقول وبمؤلفاته القيمة التي تذكرون بمؤلفات في حول علماء السلف كابن تيمية وابن القيم وابن الجوزي والسيوط وغيرهم ممن هم في ثقافتنا الإسلامية والعربية على مدى التاريخ وماما تحدثت عن الشيخ فشهادتي فيه مجروحة لأنه أخي وزميلي وصديقي الذي اعتز بمحبته وصداقته منذ أن تشرفت بمعرفته في مدينة أبهى قبل ما يزيد على ثلاثين سنة ومن علمه ودروسه وأخلاقه الكريمة وأسأل الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. آمين. حياكم الله شيخ عبد الله ونتشرف طيب. وسعيدين بتواجدك معنا ما قلته يعني ربما أنت أنزلتني منزلة لست لها لكن شيخي أنا أقر وأعترف بأن ما قلته عين الصواب نحن نتحدث شيخ عبد الله عن الحياة الطيبة بالمناسبة أنت أرسلت لي العديد من الأبيات والقصائد في البرامج الدينية وحول بعض العناوين التي طرقناها وحول ضي في الشيخ عايض فهل لنا من بداية قبل أن نبدأ معك في الحديث؟ الحقيقة لني سعيد بهذه اللفتة الكريمة وأحب أن أبدأ بمداخلة في هذه الجلسة المباركة وأنا كمن يهدي التمريل على الهجر لكنها كما يقال ليس هناك أجمل للإنسان من الحياة الإيمانية التي يوثق فيها صلة بالله تعالى، محبة وخشية وتقوى وحرصا على فعل الطاعات واجتناب المحذورات، كما قال تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي نوحيات طيبة ونزيّنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وكما قَالَ. عليه وسلم ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وقال ثلاث من كنا فيه وجد بإن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن حب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذ كما يكره أن يقذف في النار وإن أخص ما تتجلى فيه الحياة الطيبة تلاوة القرآن على الصلوات في المسجد والاكثار من السجود بشرط أن يستجمع المسلم فيها الخشوع والخضوع والتضرع لله جل وعلا هناك يستشعر لذة العبادة والمناجاة وينقطع عن عالم الدنيا ويانس بالقرب من الله تعالى يتضرع إليه ويسأله رحمته ورضوانه ويبثه همومه وغمومه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة وكان يقول لمؤذنه بلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال ودعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم وقال للذي سأله مرافقة أول جنة أعني على نفسك بكثرة السجود أما ما طلبت فهو ليس من, من قولي ولكن من من قولي والشيخ عائض حفظه الله يعرف هذه الأبيات ومن قال أتذكر في هذه المناسبة ولعلها تناسب موضوع الحلقة أبياتا سمعتها قبل يزيد على ثلاثين سنة على لسان راوية اليمن الشيخ القاضي أحمد الحضراني رحمه الله حينما استضافه نادي أبه الأدبي ونقل أبياتا لا أعرف قائلها لكنها تجسد المعنى الجميل للحلقة وهي قول الشاعر إني لأرجو عطفة الله ولا أقول ان قيل متى ذاك متى لابد أن ينشر ما كان طوى جودا وأن ينطر ما كان نوى وربما يسر ما كان لوى وربما قدر ما كان زوى وكل شيء ينتهي إلى مدى والشيء يرجى كشفه إذا انتهى لطائف الله وإن طال المدى كلمحه الطرف إذا الطرف رنى كم فرج بعد اياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى من أحسن الظن بالعرش جناح والجن الرائق من شوق السفا من لاذ بالله نجا في من من كل ما يخشى ونال ما رجى من فوض الأمر الى صرف القضى قابل أمر الله منه بالرضا من يتجرع عصف الطبر يذوق حلاوة النجه وان طال المدى سبحان من نحفو ويعفو دائما ولم يزل مهما هفا العبد وعفا سبحان من يفعل ما شاء لمن شاء ويقضي ما قضى لمن قضى يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء إذ الخطأ واستسمحكم في العطالة وهو الشكر مرة أخرى لك أخي الحبيب أستاذ عبد الرحمن على هذه اللحظة الضيبة بتجديد العهد في هذا البرنامج الرائع مع فضيلة الأخ الحبيب الأديب الأريب والشيخ الله. الجليل الدكتور عبد الرحمن والسلام عليكم لحظة خلك معي شيخ عبد الله نعم نعم الشيخ عايض ستتصل وتتواصل معه وأنا أبتعد عن الاني أولا أرحب بك أخي وحبيبي وصديقي وصديق العمر فضيلة الدكتور حسنا. الشاعر الله. الأديب الله بن محمد بن حميد ومهما قلت أنا لن أجامل هذا اليوم أنتم سمعتم منطوق الشيخ وسمعتم محفوظة وسمعتم وهذا شيء قطرة من بحر ولكني عرفت يمكن صحبة عشرين سنة في أبها فهو الحمد لله من الله عليه بحفظ كتابه يحفظه كالفاتحة مع أنه أديب بارع شاعر متمكن ورزقه الله من حسن الخلق والأدب وطهارة القلب ما الله بعليم وهو يعتبر من القمم الناجح عندنا في البلاد ومن أشاف لينظر إلى مؤلفات الشيخ وجهوده الطيبة وليس بغريب عنه أنا أكن له المودة والحب وهو من أفخر بصحبته ولن أنساه من دعائي بظهر الغيب و. أريد أن واصل مشواره الدعوي وفي في إرشاد الناس وفي توجيههم لأنه يملك الحكمة والموعظة الحسنة والمنهج الوسطي والدكتور عبد الله أنا صحبته ممن لا يؤذي أحد يعني هو طيب مثل النخلة إلى حتى إذا رمت بالحجارة ترد رطبا وهذا مثل هذا الدكتور حتى اني تذاكرت مع بعض المشايخ في أبا مرة وجات سيرته العطرة قالوا سبحان الله إنما يأتي منه الخير دائما ولكن مأمون الجانب جزاه الله خيرا أريد من أخي الدكتور الحبيب أن يصلني بدعاه دائما وابدا ولا انسانا في ظهر الغيم من الدعاء ونحمل له نفس المحبة مع العلم أن ننتظر منه الجديد دائما والإبداع لأنه كثير الإنتاج سواء من المحفوظ أو الرواية او النظم او النثر والعالم تشاهد رسائل الجوال أن يتحفنا وهو ممن يستطيع ان يصنع القصيدة في جلسة واحدة فنسأل الله ان يفتح عليه فتوح العارفين وأن يجمعنا بفضيلته في الفردوس الأعلى أمين. وسلامي له ولأهل المنطقة وأنا قبل ألتين قلت يا أهل أبها ويا اهل عسير كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي فنسأل الله يجمعنا بين في جنات النعيم شكرا أخي الدكتور الفاضل العزيز الغالي على قلبي وقلوب أحبابه شكراً, شكرا لك شكرا لك دكتور عائب على هذه العبارات التي أتحفتني بها وألبستني إياها ولست بأهلها ولكن هذا من حسن ظنك استهل. وأكرر الشكر والتقدير لكم جميعا ولعلنا نتواصل في لقاءات قادمة و... إن شاء الله, الله محمد. شكرا الله شكرا لكم دكتور عبد الله نعود لكم مستمعين الكرام الشيخ عيض الوقت جدا ضيق لكني أريد أن أجسد معك الأيام الماضية حقيقة لاحظنا ولاحظ الجميع أنكم كنتم في عمان ثم توجهتم إلى جدة ثم نزلتم بتبوك والاسبوع القادم ستكون في المنطقة الشرقية والذي يليه في تركيا والذي بعده في الباحة جولات مكوكية بإذن الله أن ينفع الله بما يجري فيها ما الجديد في هذا الجانب؟ أسأل الله أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الكريم ولا الله. يجعل فيها رياء ولا سمعة الله ولا حظا للنفوس وأن يجعلنا عباد صادقين مخلصين أنا عدت قبل ليلتين من تبوك بالمناسبة تحياتي لأهل تبوك فردا فردا العسكريين والمدنيين لاني نزلت اولا في عند قبائل فيفا في ليلة عاطرة يعني قل ان يشاهد مثلها وسوف تنزل في القنوات ليلة فرسان فيفا اجتماع يعني ما شاء الله من الشعراء والأدباء والرياضيين والعلماء وحفظ كتاب الله لان هناك عندهم لقاء حضرنا اليوم الثاني في المدينة العسكرية خطبه بالمناسبة اشكر سعادة اللواء سعد بن الله القرني قائد القاعدة العسكري بتبوك وإخوان وزملاء على الاستقبال والحفاوة وكنا أيضا في العصر في كلمة عند الشيخ الدكتور منصور الجاسر في مسجده وبعد صلاة المغرب في جامع البازعي مع الشيخ العلاّم القاضي عبد الله بن محمد الخفعمي وأشكر الشيخ عبد الله بن المبارك كثير الأسماء <تصفيق> الأخه ورم الله المالكي ماذا أقول لكن عذروني إذا ما جيت بالأسماء لكني عدت أنا مفعم بشرك مرتاح لأن أخوة الإيمان الحفاة ليس لشخص الضعيف لكن عندك آية وعندك حديث لأنهم يحبون الدين يحبون المنهج الرباني يحبون الشريعة فانا فانا نفس الشعور اقول شكرا لكم والله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولهم ويرضى عنا وعنهم حتى أن يقول في تبوك لعل دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم اتتكم يا تبوك سارت مروجا وانهارا وسارت حدائق انه بساتين فيحاء فمزيدا من م. النجاح وسوف نعود لهم ابشرك م. مع شكري ايضا للمسؤول عن السور الدينيه العميد فهد القحطاني وإخواني يعني ذهب مني أسماء لكنني أقول أشكرهم جميعا جميل نسأل الله أن يبارك في هذه الجهود شيخ أيضاً الليلة بالمناسبة لكم محاضرة في جامع الملك جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له في حي الغدير في مخرج خمسة شمال الرياض بعنوان ثمار الاستغفار نعم صحيح لي الله يتقبل وأشكر أيوة اشكر الأخ إمام الخطيب يعني دعاني أبو العجلان وإمام المسجد الشيخ محمد الشهري ولعل الله يجعلها مجلس الذكر بالمناسبة أحبابي إذا حضروا فنحن ندعو إياهم كفقراء ومساكين ومذنبين ومخطئين وسوف نقول الليلة كما قال أبونا آدم ومن حوى ربنا إننا ظلمنا عنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إننا من الخاسرين جميل إذا هذه بعد صلاة المغرب ويقال أن هناك مكان للأخوات النساء للحضور شيخ عيض أنا حريص أن أقرأ لك بعض الرسائل اللي وردت يسألون عن تواجدك بالأمس في سبق والعلاقة الجميلة التي تربطك بالصحافة الإلكترونية وكأنك تطلق يعني بشكل غير مباشر العزاء للصحافة الورقية ولصحافة الورقية أنقل لهم العزاء هذا اليوم وقل احسن الله عزاؤكم وجبر الله مصابكم والذين إذا صبتوا مصيبة قالوا إن لله إن إلى رجعون وبعد ما حضرت حفل حفلة سبق أمس ترى حفل أسطوري كان في الفندق لن يحتاج إلى ثلاثة يام حفظ اسم الفندق <تصفيق> هو شوي الذي قبل السفارات الريتس الفندق <تصفيق> الفندق <تصفيق> كارلتون <تصفيق> أيوة كبير هذا وفخم <تصفيق> <تصفيق> حفل أسطوري يعني حضره ما يقارب ستة آلاف <تصفيق> من وجهاء البلد من العلماء والوزراء والأمراء والعلاميين والمفكرين والصحفيين كان يعني أنا أبارك للسبق والسابقون السابقون حتى قلت في التغريدة كما قال ابو الطيب إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون نجومي شوف متابعي انظر متابعي الصحف الخليج مجتمعة لا يعادلون نصف متابعي سبق ولذلك يدلك على أن الصحف الورقية الآن ما ولا أنتهت وفي أوروبا الآن بدأت تغلق محلاتها تقبلها للبيع عما تحول مثل محل التميس ولا محل البيع الألبان أو محل بيع الخضروات أو كذا فأصبح الآن المستقبل للتواصل م. الاجتماعي وسبق. التويتر في السعودية أول دولة في العالم في استخدام التويتر صدق. هي السعودية المملكة العربية السعودية, السعودية. سبقا تهت من خمس سنوات منذ انطلاقتها خمس سنوات مبارك لهم والسابقون السابقون جميل شيخي أختم بطلبات كثيرة تطالب بي بي طبعا س صين عاش حياة طيبة كما في عنوان حلقتكم تحدثنا عن الشيخ صالح لو عدتم لبداية الحلقة ستجدناها على اليوتيوب ايضا هناك سلة كثيرة عن هل من كلمة لسوريا الشيخ تحدث بكلمة عن سوريا وله ان كان يريد ان يختم بشيء فالمجال والله سوريا شيخ امرها عجيب ولذلك انا اعيد اقول انه إن امام المجازل اذكر يعني تعرف ابيات الانزار قباني هي سوريا م. الان يداس قبر خالد بن الوليد في حمص يدوسه قتلت عمر بن الخارج. عليهم غضب الله الذين هم الصفويون وحزب اللات يقول نزار في المشهد عن, عن قبر خالد يقول يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فإن أسئة قد أصبحت خشبة فالمقصود أنه محتاج إلى دعاء وإلى دعم وإن يناشد الأمة الإسلامية تتقل الله ربها فيما يجري في سوريا شيء والعجيب انظر انظر إلى النظام الجبان تضربه إسرائيل الآن تدكه أمس واليوم وهي نظام الممانعة أسد علي وفي الحروب عامة فتخاء وتنفر من صفير الصافري لم يطلق رصاصة قاتله وقت. الله الجبان الرعديد الخائن ويقتل شعبه ويذبحهم وينحرهم بالمناسبة يجب على كل مسلم أن يتبرى من حزب اللات تبر... لا تتسمون حزب الله الآن قرار اليوم من اليوم لا يجوز أحد يسمي حزب الله ست. حزب الله هو المتقون المؤمنون الأبرار أما حزب الآن سموه جميع لا يجوز أحد يسمي حزب الله يسمي حزب اللات اللات هذا اللي مثل عزة حزب الصنم حزب المجوس حزب الصفويين قتلت عمر بالخطاب الذين يعنون الصحابة الذين يقذفون الصديقة بنت الصديق من الآن توبوا الى الله ايها الصحفيون عندنا لا تسمون حزب الله ايها المذيعون اللي في القنوات في العربيه وفي غيرها وفي ذعتها لا تسمون حزب الله كثير من العلماء افتوا بانه لا يجوز اطلاق هذا الاسم قولوا حزب اللات مثل ما تسوي بعض القنوات اشكره الجزيره غدا تسمي في بعض البرامج حزب اللات حتى سماته ياه المعاكس ايوه حزب اللات ليس حزب الله حرام تقول حزب الله يعني تقول عدو الله يا ولي الله أبداً. تقول ابو جهل يا ايها المؤمن الصادق لا ما يجوز. الحسن الله إليكم شيخ الألم يعني نشترك فيه جميعا فيما يجري في سوريا نسأل الله أن ينصرهم ويعجل بالفرج وأن يعيدهم إلى أوطانهم من هجر منهم ومن استشهدان يتقبله الله في الشهداء. شكر الله لكم الشيخ عايض كان الحديث عن الحياة طيبة. ربما لم نلهي محاورنا ولم نلملم اوراق العنوان لكن اتينا بما نتمنى أن يكون حاز على رضا المستمعين شكر الله لكم شكرا يا عبد الرحمن والمستمعين مستمعنا الكرام اتقبل منكم كل النقد الذي يصلني من خلال صفحتي على تويتر او من خلال رسائلكم هنا هذه تحيه من زميلي تركي الجميع في الكنترول عبد الرحمن البشري يودعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته